الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ليظهر بأس شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم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 فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مَن يُؤْمِنُ بِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَسْفَاتٍ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأا بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذما وإذ اعتزلتم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته يَشْرُنْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَشَّى سَإِذَا طَلَعَتِ الظَّهْرَةَ تَزَاوَرَعَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَلَّبُوا ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِن ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمن وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراو ولم لئتمهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسألوا بينهم قَالَ ق لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثو فبعثو أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالنظر فالنظر أيها أزكى طعام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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وَأَنَّ الساعه لَا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ولدوا على رهم لن تخلن عليهم مسجد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُل رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 2. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإي يستوي يغاصوا بما إن كلمه ليشوى الرجول بإس الشراب وسات إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا مُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْمٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا, يحلون فيها مِنْ أَسَاوِرَ من ذَهَبٍ سُنَفِي أَبَنٌ خُضْرٌ مِن سُدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئٍ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول فقال لصاحبه وهو يحاول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. He said, I don't think you're going to leave la at all. And I don't think the hour is a matter قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنَ تستطيع عليه طلباً وأحيط بثمره وأحيط بِثَمَرِهِ فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا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 نزلناه من السماء، كما إن أزلناه من السماء، فاختل طبيه نبات الأرض، فاختل طبيه نبات الأرض، فأصبح هشما تذروه الرياح.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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول موة بلز عنكم نجعل لكم مرة. 11. الكتاب 13. 14. 15. 15. 16. 16. فيه 17. 18. 19. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 23. ك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا تخذ المضلّين عذلا، ويوم يقولن دوش ركاءي الذين زعمتم فدعوه فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مباق ورأ المجرمون أن المجرمون نار فظا انهم ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل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 وَمَا نُزِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُوهُ هِلْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُهُ وَمَنْ أظلم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 Jodu idan abda, wa rabbak alghafooru alrahma. Loo yaaqilhum bima khasabul adjal lahmu alad. Bal lahmu muuqdu illayy jedu min wa أهلكناهم لما ظلموا وتلك القرون أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ حتّى أبلوا مجمع البحرين أو أمضي حقا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوَتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَوْلاً فَلَمَّا جَأَوْزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاً نَالَ قَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ الْأَوِينَ صخرة فإنني نسيت الحوت فإنني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجماً قال ذلك ما كنا لبعفر تدا على آثارهما صص فوجد عددا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه ملته علما قال له موسى هل اتبعك على تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ تُرْشِدَا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ نَعَى صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا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 قال ألم أقل إنك لن تستقيم معي صبرا قال لا, بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا حتى إذا لقيا غلاما فقتله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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفيمة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعباه 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. تَوَّابٌ وَأَقْرَبُ رَحْمًا وَأَنَّ الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا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 لاخذ فيهم حسنا قال انما من ظلم نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء إِنَّا يُسْرَى ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُوعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلَ لَهُم مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا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 حَتَّى إِذَا سَوَّى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُوَّ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أفرغ عليه قطرا فما أن وما لَهُ نقبا قال هذا mätum min Rabbi, fäida jaa avad Rabbi دَكَّ houda ka, vaan avad Rabbi pää, vätänä baatä hän joomä وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا اطيعون سماعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا من دوني اولياء اننا اعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئك يخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فَحَابِقتْ أَحْمال فَل نُقمُ لَهُم يَمًا قانَةِ وَزْن ذَلِكَ جَزَ أُم بِمَا كَفَوواتَّخَذُ آياتاتِ وَغُسُ له زُوى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 العمل صالح ولا يشرك بعبادة ولا يشرك بعبادة ربه.